بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يفطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَزْغَرًا وَيْلَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ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 وَلَا تُطِعْ كُلَّ عَنَّابٍ مَّهِينٍ مَّا ذِمَّ شَاءَ إِنَّ بَنِي مَنَّعِنِي لِلْخَيْرِ مُعْتَدِينَ فِيهِ أَعُدُّ لَهُ بَعْدَ فَانِ كَزَنِي وَبَنِينَ إِذَا, إذا تُتْلِى عَلَيْ أَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَثِمُوا عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قُضِيَ السَّمُوءُ لَا يَصْرِمُ نَهَامِطِحِينَ وَلَا يَفْتَسِنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا الطَّائِفُ مِن رَّبِّكَ وَهُم Kaana dagu mos be a a nodo ala a se ko e ko toslo min Feloloko a o miataapauna a ya فَلَمَّا رَأَوْقَ وَقُونَ إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَنصِتُوا أَنَا مَا قُلْتُ لَكُمْ لَوَلَّاتُمْ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ka aka beda ba dogo bagwe ya tan wamu Owalu ya waidaana in na kun ku asasa laa ai yobat dina na wairamina. إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الأخيرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.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 A na kumu ai man na nagi na ba vooto ni na amelti amati en nada أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلِيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ أَنْسَاقٍ وَيُدَاعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خُرَشِعَةً Taloko homizila wakwadakkao yoda auna inat sujudi wa ho samun, Fawa ni wa mai yokap vimobiha van ladis, Sanat standani jo homen a متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لي حكم ربك ولا تكون كصوائب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربه فزعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصيرهم لما لا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ